قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر كلمات ربك بصيغة الجمع المؤنث السالم وقرأه الباقون كلمة ربك بالإفراد وقد أوضحنا معنى الكلمة والكلمات فيما يماثل هذه الآية في سورة ياسين في الكلام على قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون قوله تعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم لم يبين هنا الآية المتضمنة لوعدهم بالجنات هم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم ولكنه جل وعلا أوضح وعده إياهم بذلك في سورة الرعد، في قوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنه السيئة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 التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن المراد بالإماتتين في هذه الآية الكريمة الإماتة الأولى التي هي كونهم في بطون أمهاتهم نطفا وعلقا ومضغا قبل نفخ الروح فيهم فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياة لهم فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت والإماتة الثانية هي إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء آجالهم في دار الدنيا وأن المراد بالإحياءتين الإحياءة الأولى في دار الدنيا والإحياءة الثانية التي هي البعث من القبور إلى الحساب والجزاء والخلود الأبدي الذي لا موت فيه إما في الجنة وإما في النار والدليل من القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق أن الله صرح به واضحا في قوله جل وعلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وبذلك تعلم أن ما سواه من الأقوال في الآية لا معول عليه قال رحمه الله والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت على العلقه والمضغة مثلا في بطون الأمهات أن عين ذلك الشيء الذي هو نفس العلقه والمضغة له أطوار كما قال تعالى وقد خلقكم أطوارا وقال سبحانه يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق ولما كان ذلك الشيء تكون فيه الحياة في بعض تلك الأطوار وفي بعضها لا حياة له صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث إنه شيء واحد ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه تارة أخرى ثم قال رحمه الله وقد ذكر له الزمخشري مسوغا غير هذا فانظره إن شئت قوله تعالى فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قد بين جل وعلا في غير هذا الموضع أن الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت لا ينفع كما قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وقال تعالى قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون إلى غير ذلك من الآيات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 فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قوله تعالى ذلك بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا الايه قد تقدم الكلام عليه في سوره الصافات في الكلام على قوله تعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون الآية وقوله تعالى فالحكم لله العلي الكبير قد قدمنا أيضا الآيات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا سيكون لنا بعده إن شاء الله لقاء آخر فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته